فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طماننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا